وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إنها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 اقطع علينا قول ربنا اننا لذائقون فاغويناكم انكم نغاوين فانهم يوم اذ ذ في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بهم وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا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 ذَٰلِكَ الَّذِي يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَفَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ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 121. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 122. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 123. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 124. عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح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 فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّونْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنْ بُنِيَ لَهُ بِنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي 117. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 118. رب هب لي من الصالحين 119. فبشرناه بغلام حنيم 110. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني فكف انظر ماذا ترى وقال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل له للجبين ونديناه ان يا ابراهيم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 سَوَّاهُمَا وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا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 ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقنون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فَسَاءَ هَمَّ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الحوت الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ وَ اتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100 الف او يزيد فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم الربك البنات ولهن البنون ام خلقنا الملائكه ثنائثا وهم شاهدون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 صيام فان انكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح جحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا نحن الصالح يَذْبَحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ